ما هي الأمور التي ترقق القلب وتجعل العبد حاضر الدمعة من خشية الله عز وجل خصوصا في هذا الزمان الذي طاغت فيه هموم الدنيا على اهتمامات الناس أقول لا بد من تعاهد القلب من حين إلى حين فصلاح المر بصلاح قلبه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي ألا وهي القلب. الملاحظ اليوم اهتمام الناس بالمظاهر بالمظاهر الخارجية دون اهتمامهم بأعمال القلوب. القلوب على نوعين. القلوب على على نوعين. إما قلوب رقيقة وإما قلوب إما قلوب قاسية. الرقيقة كلما تعلقت بعلام الغيوب رقت. وكلما ابتعدت عن الله قست. أما الوسائل التي تعيننا على ترقيق هذه القلوب مداومة ذكر الله جل في علا ذكر الله ليس التسبيح والتهليل فقط كل عباده نقوم بها هي ذكر ذكر لله الصلاة ذكر الصوم ذكر التهليل والتكبير ذكر كما قال الله لموسى أقم الصلاة لذكري فكل عبادة نتعبد الله بها هي ذكر لكن حتى ينفعنا هذا الذكر ويظهر أثره على القلب لابد من تواطؤ القلب واللسان لا بد من تواطئ القلب واللسان لا بد حين الصلاة حين نقرأ الآيات يكون لها أثار وحضور في القلب لا بد حين نسبح ونهلل ونكبر أن يسبح القلب ويسبح ويسبح اللسان فإذا فعنا العبادات وارتبط القلب مع اللسان حين فعل العبادة يظهر أثر هذه العبادات في حياتنا مما يرقق القلوب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فبزيارة القبور ترقيق للقلب تذكير للغافل تنبيه للناس وهكذا لا يأتي هذه النبوي إلا بخير وهذه موعظة نبوية عظيمة ومن فعل الموعظة وسار على هديها يأتي أثرها بإذن الله في حياته كما قال الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيم حتى يرق القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم امسح رأس اليتيم جرب وجرب بارك الله فيك في فعل هذا ثم ستجد الأثار في رقة القلب كذلك مما يرقق القلوب زيارة المرضى والنظر في أحوال أولئك الذين ابتلاهم الله إما بمرض أو بعاهة فلا يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها اللي عندها قريب من بيته مغسلة أموات فليشهد الجنائز وليحضر تغسيل الموت سيرى عجب سيرى عجب العجاب كل هذه الأمور تعين على على ترقيق القلب وأعظم ما يعين عليها مداومة النظر في كتاب الله جل في علاه هذا الكتاب الذي لو تنزلت آياته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذه بعض الأمور التي تعين بإذن الله على ترقيق, على ترقيق القلوب القاسية